بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتوم التسليم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسرور جدا لتجدد هذه اللقاءات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها وأنا أجزئكم خير الجزاء على متابعتكم أنا أعلم حقيقة أن الفضاء يعني يسبح فيه عدد كبير جدا من القنوات الفضائية وأنك وأنك أيضا تجلساني أمام التلفاز وبيدك الريموت كنترول وربما بين يديك أكثر من مائة أو مائتين أو خمسمائة قناة فضائية ومع ذلك اخترت أن تشاهد هذا البرنامج فأسأل الله تعالى أن يحرمك ولا يحرمك عظيم الأجر وجليل الثواب وأن يجعلني وإياكم والإخوة الشباب الحاضرين معنا أيضا أن يجعلنا جميعا في مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة وتغشان الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عندها أنا أرحب بكم مرة أخرى وأسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب ورحب بالشباب الذين معي أيضا وأقول بزاكم الله خير أنكم تركتم أشغالكم وأموركم وجئتم لأجل أن تشاركون في هذا البرنامج عسر الله ما يحرمكم الأجر يا شباب اليوم سنتكلم عن امرأة من النساء أنزل الله تعالى فيها قرآنا والعجيب أن هذا القرآن الذي نزل لم ينزل لأجل حل قضية سياسية تموج بالمسلمين وبالواقع الإسلامي أو لأجل حل القضية أمنية وقعت أو لأجل حل مشكلة مع المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام لا القرآن الذي نزل بل هي صورة كاملة نزلت ووصفت بها هذه المرأة ولا نقرأ هذه الصورة إلا ونذكر قصة هذه المرأة صورة كاملة نزلت في قضية أسرية اجتماعية وقعت لواحد من الصحابة مع مع زوجته هذه الصورة هي صورة المجادلة أو المجادلة التي قال الله تعالى فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إيش قصة هذه المرأة ومن هو زوجها ولماذا نزلت فيها الآيات يعني كان ممكن أن ينزل الله تعالى وحيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن حل القضية كذا وكذا وانتهينا وحي من غير ما يكون قرآن يتلى لماذا أنزله الله تعالى قرآنا إلا لتكرمة هذه الصحابية الجليلة الصحابية هي خوله بنت مالك بن أخرم امرأة عادية من من الصحابيات كان زوجها غضوبا يعني سريع الغضب وعصبي ويعني أيضا إيشكم من عدة أمراض لأنه لما أمر بالصوم قالت يا رسول الله ما يستطيع يصوم فأحيانا سبحان الله الإنسان إذا كان عنده أمراض أحيانا سكر والضغط وبعض الأمراض يبدأ أحيانا يفقد أعصابه بسرعة فلا بد من من مراعاته عند التعامل معه. ف دخل عليها زوجها يوما وقع بينه وبينها مشكلة فظاهر منها قال أنت عليك ظهر أمي مثل ما يقول بعض الناس اليوم لزوجته أنت حرام علي أو أنت عليك أختي أو أنت عليك أمي أو اعتبري نفسك من اليوم ورايح مثل أختي ونحوها العبارات قال أنت عليك ظهر أمي هذه العبارة كانت في الجاهلية عندهم معناها الطلاق شحلة المرأة تفكر طيب الآن أنا مطلقة ولا غير مطلقة طيب في الجاهلية طلاق اليوم هل يعتبر طلاقا أم لا لما جاء بعد المغرب عاد إلى البيت فأراد أن يقربها فدفعته عنها قالت اذهب طلقتني قال لا هذا في الجاهلية ظهر أم طلاق اليوم ما هو طلاق؟ احنا في الإسلام هذا كلام عادي سب عادية قالت لا ثم خرجت من البيت سريعا وذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام العجيب أنها ايش تقول تقول فأرادني على نفسي هو زوجها ويريد زوجته. تقول فغلبته كما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف. أحيانا تكون المرأة شابة وقوية وزوجها قد يعني أهلكت جسده الأمراض، ضغط سكر وما أدري إيش. فالمرأة ممكن تضربه أحيانا. تقول فأرادني بالقوة فغلبته كما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف. ثم بعد ذلك ذهبت للنبي عليه الصلاة طرقت عليه الباب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بادل نفسه للناس. يعني وهذا الذي ينبغي لكل من كان عنده شيء من العلم من الفقه من الدعوة أن يتحمل كثرة مجيء الناس كثرة اتصالاتهم كثرة رسائلهم كثرة إلى آخره يعني أنت ما دام أنك رضيت أن تكون إمام مسجد تكون خطيب جمعة تكون داعية ما دام رضيت أن تكون شيخا وعالما تحمل تبعات ذلك أنا اشتريت سيارة أتحمل تبعت ذلك أغير زيت أعبأها وقود أغير العجلات إذا تعطلت علي أتحمل تبع أغسل سيارتي أتحمل تبع ذلك واحد اشترى حذاء يتحمل تبع ذلك لا تدخل به في ماء, في ماء حتى ما يفسد عليك لا تفعل به كذا كذلك أنت أصبحت شيخا أو عالما أو أصبحت موجها للآخرين تحمل تبع ذلك الناس مثل ما قالت عائشة كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا بعدما حطمه الناس من كثر ما أشغلوه وأزعجوه وأخذوا وقته وجهده ما يستطيع يصلي حتى وهو واقف صار يصلي جالسا أقبلت وطرقت عليه الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح لها دائما يأتي إليه ناس فقراء محتاجون كذا فتح لها النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليها قالت يا رسول الله أنا خولة زوجة أوس بن الصامت قال مرحبا بخولة ومرحبا بأوس بن الصامت ماذا تريدين ظل النبي صلى الله عليه وسلم عندها مشكلة عادية مع زوجها قالت يا رسول الله إن أوسر رجل كبير ويعني غضوب وعنده عدة أمراض وكذا يا رسول الله وقد ظاهر مني قال لي أنت عليك ظهر أمي فما يعني الآن أنا زوجته أم لست زوجته يا رسول الله إيش القصة الآن نحن الآن في الإسلام حكام أخرى غير الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم فكر لم ينزل عليه وحي يغير الحكم فالأصل بقاء الحكم على ما كان عليه مدى ما جاء وحي يغير الأحكام السابقة معناه بقائها، فقال ما أراك إلا حرمتي عليه خلاص حرمتي عليه أنت يعني مطلقة قالت يا رسول الله يعني إنه رجل ضعيف ومسكين هي تريد زوجها يا أخي رجل ضعيف ومسكين وعندي أطفال صغار مساكين أتركهم لمن إذا طلقني وفرقت بي فرق بيننا أترك أولادي لمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يغير الأحكام الشرعية على ما يريده إن هو إلا وحي يوحى ما وما ينطق عن الهوى الكلام من رب العالمين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أنه يغير أحكام من عنده إلا أن يأتيه وحي الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء من عنده كله وحي من رب العالمين فهو ما يستطيع بالعاطفه يغير وهذا الواجب يا جماعة أحكام الدين ما تتغير بالعواطف واحد سرق وقبض عليه وأردنا نقيم عليه الحد قال آسفوا ومع... آسف ما ومع عليش هذا عند الله يغفر لي لكن نحن مأمرون والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما واحد وقع في فاحشة الله تعالى قال فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد في أول سورة النور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراك إلا حرمتي عليه قالت اللهم إني أشكو إليك ضعفي وحاجتي ومسكنتي اللهم يا رب العالمين إني أشكري وبدأت تبكي وذهبت ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعادت عليه الكلام نفسه عائشة لاحظت في مرأة جاءت مرتين ثلاثة إلى زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلتها الغيرة هذه ماذا تريد منه؟ فجاءت وقفت وراء الباب تستمع ماذا يق... ماذا تقول المرأة له؟ تقول فكنت أسمع بعض حديثها ويغي... ويغيب عني بعض حديثها أسمع بعض الكلام وبعض الكلام ما أستطيع أن أسمعه من شدة خفضها لصوتها وبكائها وتهدج صوتها بالبكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما أراك إلا حرمت عليه ففي هذه الأثناء أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لأنها تجادل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عليه هي تقول لماذا حرمت عليه طيب ما, ما في حكم ثاني ما تجادل تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قل يا ربي أشكو إليك والله يسمع تحاوركما بين السماء والأرض كما في الحديث الصحيح حديث العباس بن عبد المطلب مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الأولى والتي فوقها خمسمائة عام مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الثانية والتي فوقها مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الثالثة والرابعة كذلك وبين الرابعة والخامسة كذلك وبين الخامسة والسادسة كذلك وبين السادسة والسابعة كذلك خمسمائة عام خمسمائة عام وسمك كل سماء خمسمائة عام وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة عام وفوق ذلك العرش ولا يقدر قدره إلا الله وفوق العرش رب العالمين وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات تقول عائشة والله إني وراء الباب إني وراء الباب أتسمع ويخفى علي بعض حديثها بعض الكلام أسمعه وأفهمه بعض الكلام لا أسمعه ولا أفهمه تقول ومع ذلك الله جل وعلا في علوه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وينزل الله تعالى الآيات الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله يولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا ثم بين الله تعالى الكفار في ذلك عتق رقبه إذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين إذا ما استطاع يطعم ستين مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هالكلام قال أبشري أبشري قد أنزل الله تعالى الفرج مريه فليعتق رقبه. قالت يا رسول الله والله ما يجد ما يعتق رقبه. هذا مثل الصحابي الثاني اللي كان فقير وقاله النبي صلى الله عليه وسلم اعتقر رقبة قال يا رسول الله والله ما أملك إلا هذا ما أملك إلا رقبتي وين أملك وين أعتقر رقبه من وين أجيب عبد مملوك أعتقانا ما عندي شيء. قالت والله يا رسول الله ما يملك شيئا من وين يعتقر قطبه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم طيب مريه فليصوم شهرين متتابعين. قالت والله ما به قدرة على الص من وين يصوم المسكين؟ قال مريه فليتصدق على ستين مسكينا. قالت من أين يأتي بس ما عندنا يا رسول الله ليطعم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته قال فل مريه فليأتي أم المنذر صحابية عندها صدقات فليأخذ منها أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطرة وسط من تمر يأخذ منها جزء من التمر ويتصدق به على ستين مستينة فذهب طبعا الرجل وتصدق بذلك وأنزل الله تعالى هذا الحكم على عباده بناء على هذا الموقف الذي حصل هناك حقيقة عدد من الدروس والأحكام الفقهية التابعة لهذه الحادثة وأيضا ماذا وقع لخولها أيضا بعدها مع زوجها وماذا كان تأثير نزول هذه الآيات على الصحابة هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى ولا يزال كلامنا حول هذه الصحابية الجليلة خولة بنت مالك بن أخرم وعن زوجها أوس بن الصامت وذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه الآيات تكلم بها معها وقد فاتني في القصة هل أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منها الكلام الأول لما قالت ظاهر مني وفعل دعاه قال ادعي لي أوس ابن الصامت زوجك فدعت له أوس فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما تقول بنت عمك قال صدقت يا رسول الله ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقشهما ثم نزلت الآيات فهذه فاتت علي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع منها فقط إنما السماء هاي يا منصور شيخ كثرت الطلاق الآن لدرجة أنه أحيان أحد المدرسين يحدثني أنه في طالب من الطلاب عنده ما جاب الواجب فقال وين الواجب وكذا قال يا أستاذ أنا جايب الواجب قال ما جبت قال علي الطلاق <تصفيق> طفل يا شيخ هذا كم عمره تلقاه في الابتدائي عشر سنوات حوله لا قوه فقال لي طلاق قال ايش حلي طلاق قال انه انا أس دايما اسمع والدي يقول انا الطلاق فكثر الطلاق يا شيخ والله مشكلة انا مرة اراقب على الطلاب في الكلية عندي فواحد من الطلاب واضح انه غش من الذي بجانبه لو لو اني اعمى استطعت اني اكتشفه واضح يلتفت عليه ويتكلم معه ايش بيقوله في الاختبار يقول له تغد معي اليوم <تصفيق> فجئت عنده قلت له السلام عليكم قال عليكم السلام دكتور طيب يا أخي تبغى تغش يا أخي احترمنا شوية قال علي الطلاق إني ما غشيت يا الله طبعا الطالب سنة أولى كلية يعني عمره 18 سنة أو 19 قلت ليش كم حريمة كنت كم عدد زوجاتك قال ما تزوجت قلت إذن ليش تحلف الطلاق أساسا فالمشكلة صارت القضية يعني أصبح كليمين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نحلف بالله تعالى وأسمائه وصفاته اما الحلف بالطلاق والحلف بغيره فلا ينبغي الانسان ان نفعل ذلك والعلماء اختلفوا هل اذا حلف بالطلاق هل يعتبر تطليقا لامرأتها ام لا فقالوا انه اذا نوى الطلاق لو قال مثلا علي الطلاق اذا ما حصل كذا مثلا قال علي الطلاق ان اتي اليوم الى فلان او علي الطلاق ان اعطيك كذا وهو ناوي في نفسه ان امرأتي تطلق ان لم اعطك ناوي نية الطلاق هذه تطلق وتعتبر طلقه واحدة اما اذا ما نوى نية الطلاق إنما قال علي الطلاق جرت هكذا على لسانه دون أن يقصد الطلاق لكن يقصد اليمين العادي فهذه ما يقع الطلاق يقع يمينا لكن ننبه حقيقة ننبه الشباب وإن كان يبدو أكثركم عزاب عموما <تصفيق> ما فيكم إلا اثنين عزاب استهانة حتى في الحاجات البسيطة أحسن. عزيمة ما عزيمة أشياء زي كذا يحلفون بالطلاق أي على طول طلاق يعني هالدرجة خيصة زوجته عنده ولا أحسن فلا هي هي مشكلة حقيقة فيها نوع هانة للمرأة ساد الدكتور ماذا كتبت قبل فاصل بارك الله فيك إنك إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى خولة ااا أنت هذه أمم أمم بنت قيس إيه من تكون من من مندر من من من وكيف أمم مندر امرأة محسنة تحسني للفقراء والمساكين فالنبي عليه الصلاة والسلام يحول عليها المحتاجين يكون عندها أحيانا أشياء للصدقة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فلانة وتعطيه هي تصدق عليهم هو بعد ذلك يتصدق بها على من هايا أبو بدر. أبو بدر، ما تكلمت عن مكانة المرأة؟ ها. في الحلقات السابقة. م. فكيف نرد عن أن يطالب بأن تكون العصمة في يد المرأة؟ ليش الفكرة؟ جميل، طبعا حتى هذا حتى في هذه الحلقة خولة رضي الله تعالى عنها تورطت بال بالمشكلة لأن العصمة في يده أيضاً عموما العلاقة بين الزوجين إنهاؤها له ثلاثة مفاتيح. العلاقة بين الزوجين إنهاء وه... له ثلاثة مفاتيح مفتاحهم بيد الزوج وهو الطلاق مفتاحهم بيد الزوجة وهو الخلع ما هو الخلع تدفع المرأة مقابل الرجل في... أحسن تدفع اللي دفع لها تقول أفرض واحد تزوج مرأة ثم قالت يا أخي ما أريدك يا بنت الناس أنا دافع فيكي عشرين ألف ريال ثلاثين ألف ريال خمسين ألف ريال عشان أتزوجك أنا جمعت هالأموال هذه بكل مشققه وتعب كذا ما أريدك وفي أمان الله والفلوس تبقى عندك اشتريتي بها ذهبان واشتريتي بها كذا كيف طيب قالت ما أريدك طيب في سبب اكتشفت إني متعاطي مخدرات اكتشفت إني مجنون اكتشفت إني عاجز عن ال الوطء عن نين يعني غير قادر جنسيا قالت لا كل شيء بس ما أريدك ما حبيتك بهذا الحال ليس لها إلا الخلع إذا ما رضي أن يطلقها طلاقا عاديا ويحسن إليها ويضع مالها لا ويضع مالها لها, لها فإن ليس لها إلا الخلع تقول تعال أنت دفعت لكم؟ قال والله دفعت لك خمسين ألف هذه خمسين ألف هذه أربعين ألف هذه ثلاثين ألف تتفق معه على مبلغ معين ويطلقها طلقها تطليقة وتبين منه بهذه التطليقة يعني ما ما نقول قالها لها أنت طالق خلاص ثم بعد أسبوعين قال راجعتك لا خلاص الخلع بينونه وتب وتحل للأزواج بعد حيضة واحدة ليس ثلاث حيضات ليس ثلاث قرؤ في الخلع بعد حيضة واحدة فقط الباب الثالث لإنهال علاقة بين الزوجين ذكرنا أول شيء الطلاق بيد الزوج الخلع بيد الزوجة الثالث ما هو من يعرفه القاضي القاضي ايش يسمونه الفسخ يفسخ النكاح طيب إذا الزوج يقول ما أريد أطلق والزوجة تقول ما أريد أخلع نفسي هل يحق للقاضي يقول إلا غصب نفرق بينكما نعم إذا كان إذا كان بقاؤهما ما بعض فيه مفسده مثال شخص متعاطي مخدرات ووضع لزوجته مخدرات في عصير في شاي وصارت متعاطية مثله فجاء أبوها وقال يا أخي أنت أفسدت ابنتي ابنتي كانت امرأة صالحة مصلية أنت أوقعتها في المخدر يا بنتي تعالي اخلعي نفسك قالت ما أريد قال طلقها قال ما أريد فيذهب إلى القاضي ويأتي القاضي ويفسخ النكاح يفرق بينهما وذلك لأن بقاءهما مع بعض فيه مفسدة هو متعاطي وهي متعاطية هاي يا أحمد هنا نقطة مهمة يا شيخ وهي حرص المرأة على زوجها والحفاظ عليه ترى يلا اسمع صوتك كر فاع حرص المرأة على زوجها أحسن واستمرارية العلاقة بينهما عكس ما يشاهد الآن إيه والله إنك صادق إيش اللي يشاهد الآن لا يشاهد إن المرأة على يعني أي سبب تحاول بقدر استطانت تتصل على أهلها وتذهب إلى بيتها و... والله دون الحفاظ على بيت زوجي أنا أحسنت ما أصبح ما أصبح في قدسية حقيقة المسألة الطلاق المشكلة إن بعض النساء لا تنظر في جميع الاتجاهات عندما تريد أن تقيم زوجها يعني تنظر إلى فلانة فإذا زوجها قوي الجسد فتقول ياله زوجي قوي الجسد ثم تنظر إلى فلانة ثانية فإذا زوجها كثير المال فتقول أوه زوجي ياله كثير المال ثم تنظر إلى الثالثة فإذا زوجها له منصب رفيع تقول يا ليت زوجي يشتغل في المكان الفلاني له وانصر ثم تنظر إلى الرابعة فإذا زوجها مثلا وسيم تقول يا ليت زوجي وسيم زهرا ويا طيب أنت تريدين أن تجمع الفضائل المتفرقة في خمسة رجال تريدين تجمعها في رجل واحد هذا لا يكون لا، حتى حتى الزوج مع زوجته الأصل أنك إذا تعاملت مع مع المرأة أن ترضى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها أو ضرر بها إنكرها منها خلوقا رضيها منها آخر لا يبدأ الإنسان وحقيقة تنبيه مهم من أحمد يعني إلى اليوم أنا أدع حقيقة جميع الأزواج والزوجات هذه المرأة خولها رضي الله تعالى عنها بينه وبين زوجها مشكلة وفي بعض الروايات يقولون به لمم لمم يعني شيء في عقله وبه ضعف لذلك هي غلبته لما جاء يريد أن يطاعها وقد ظاهر غلبته ودفعته طلعت يعني ليس قويا في جسده وليس له مكان في قومه مقام وإضافة إلى ذلك أيضا سطير سطير. فقير لا. ما عنده شيء يعني بالله إيش اللي يحرصها عليه ومع ذلك يا رسول الله إلا أريد زوجيها بطمعي إلا ما قالت أكيد يا رسول الله حرمت عليه قال نعم قالت الله يبشر بالخير وذهبت واتزوجت غيره لا يعني كانت رضي الله تعالى عنها حريصا تبقى مع زوجها يليت اليوم هالنساء كذلك المشكلة بعض النساء اليوم ترى لها واحد في التلفزيون وتعجب به أو تشاهد لها أحيانا ربما عبر الإنترنت أحيانا تقيم علاقة مع أحد وتبدأ إذا تعلق قلبها بذاك الرجل تبدأ تفكر إيش الأشياء اللي ما تعجبني في زوجي آه ومرة قلت له عطني 100 ريال واعطاني 50 ريال آه هذا بخيل ومرة قلت له وصلني وقال مشغول هذا مشاغلة ليش يتزوج وهو مشغول طيب وتبدأ تبحث عن أشياء لأجل أن تفسد العلاقة بينهما هذه قضية لابد أن تقبل المرأة زوجها على ما هو عليه ما دام أنه مصلي وخلوق نقول الحمد لله وليس شرطا أن يكون كل ما يقع مرضياً 100% أنا أقبل زوجتي 70% 60% أنت أقبل زوجتك 60% 70% 50% لازم كل شيء 100% طبخها 100% وغسلها 100% واخلاقها 100% وفراشها 100% وشكلها 100% يا أخي هذه حورية من الحوريات يعني والله تعالى يقول خلقت الإنسان من عجل وكان الإنسان ضعيفا كل بني آدم خطأ يعني جبل الإنسان على أن يكون فيه ضعف نعم فهد هذا ليش ما الرحمن عفوا بما المشاكل طلعت صارت كثيرة والبنات ما عندهم وعي وكذلك بالنسبة للشباب لي يكون في في المراكز الأحياء سوضع مراكز الأحياء ل لبحث مثل هذه المشاكل يعني الآن تجدهم يتمشكلون أو تطالب المرأة بالطلاق على مشكلة أقل من بسيطة أحسنت فلما يكون في توعية عن طريق حتى لو كانت تدرجت عن طريق المناهج يعني المناهج الدراسية العلاقة الزوجية وتكلموا كيف التعامل والمشاكل وحل المشاكل حتى كذلك في تربية الأطفال بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل م. وممكنها يعني الآن سمعنا فيه مراكز تشارية ولكنها بمجرد السماع.وبفلوس.لا أبو فلوس بفيه مركز خيري اللي هو مركز الشيخ عبد بن باز الله بالله.في استشارات وشريعة ولكن للأسف الشديد ما أحد يعرفه يعني ما ما.ازدحام شديد أيضا عليه.عليه ازدحام شديد وكذلك ما في توعية يعني هذا ممكن يكون جانب مطالب في التعليم.طبعا أنا أنا معك فهد آه مهم آه أن يكون هناك توعية للزوجين لأجل مثل هالمشاكل لكن أنا حتى أيضا ما أنا بدأ ننظر. أنا دائماً حقيقة أحرص في في برامجي أن نذكر شيء عملية على طول التنظير اللي هو المفروض أن يكون كذا والمفروض وأنا وأنت لا نستطيع أن نفعل ذلك يبقى هذا تنظير مثل واحد يتكلم عن مشكلة فلسطين فيقول المفروض أن حكام العرب يفعلون أتركك من حكام العرب يفعلون والجيوش الإسلامية تفعل وأنت ماذا تستطيع أن تقدم لفلسطين أنت الإنسان الفرد العادي أو واحد مثلا يذكر له مجموعة من الفقراء في مكان معين فيقول المفروض أن الوزارة الفلانية تفعل كذا والمفروض أن الوزير سيبك مسألة المفروض المفروض تعال أنت ماذا تستطيع أن تقدم فنحن نتكلم الآن عما ما أستطيع أن أقدم أنا وأنت لحل هذه المشاكل. أما الأشياء للمراكز الاستشارات وغيره فهي بلا شك لها, لها يعني وضعها سواء في الرياض أو في غرناطة أو حتى في في بقية دول العالم ترى يعني حتى في دول المغرب العربي ومصر والشام والعراق واليمن وغيرها حتى في أوروبا لهم يعني من يقوم في المراكز الإسلامية وغيرها. لكن أنا أقصد أن كل زوج الآن يسمعنا وكل زوجة حتى ما تضطر أن تذهب وتسأل غيرك يا أخي من البداية أرضى بزوجتك يا أخي ولا تبدأ تنظر إلى التلفزيون وترى بعض النساء الفاتنات وتقول يا أخي زوجتي أليتها مثل أم يا أخي طيب هذا الذي أعطاك رب العالمي وأنت قد رضيت بها نسمع السؤال الأخير يا سعد أبو عبد الرحمن ذكرت في حلقة سابقة أن الرسول زوج علي, علي بدرع علي رضي الله عنه بدرع لأن أخيرة سابقة لأولياء الأمور أحسن إيه إحنا نحن ذكرنا هذا في الحلقة الماضية ذكرنا بأن يعني الأصل التسهيل على الناس في والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظمه النبرة يسرهن النص ودي أسمع سؤالك منصور لكن وقتنا انتهى كل أنتوا سلطان ومصعب كان ودنا نسمعكم لكن الوقت انتهى إن شاء الله في حلقة أخرى أسر الله. الله أن يجزيكم خيرا الجزاء أنتوا ما يضنيه الإخوة الأخوات أسر الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجل الثواب وأرجو أن نكون إن شاء الله في يعني ما قدمنا من قصة هذه المرأة خوله بنت مالك بن أخرم زوجة أوس بن الصامتة التي نزل فيها قد سمع الله وقلت تجادرك في زوجها نسأل الله أن نكون أوصلنا إليكم الفكرة التي نريدها من خلالها أشكر لكم وإصحاتكم أزاكم الله خير وأشكر الشباب حضورهم <تصفيق> إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام